Aguhulullahi min al-Shaitan al-Rajim. Ya ayuhal-Ladin amalu, a'tiyul-Lah wa rasuluh, walla tawallu' anhu. An tum tasmahun, walla ta'konukal-Ladin qalu seminga, wahum la yasmahun. DAllah Sumb Bukan Orang Yang Tidak Mampu, Walaupun Allah Mengetahui Kebaikan Yang Dia Dengar, Walaupun Dia Dengar Dia Tidak Berubah, Mereka Berkeras. Ya Orang Yang Beriman, Jawablah Allah dan Rasul. ناره وقلبه وأنه إليه تحشرون والتقوف نتالا تصيبا من الذين ظلوا منكم خاصه وعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيذكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ولا تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا اتقوا الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي